Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ižtastaghithun Rabbekum, fas-tajab lakum an-nimuddukum bi-al-fin min al-malaikat murdifiin.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 وأن للكافرين عذابا امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا 119. يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير